ان لدينا ان كان له وج히ما وطعاما ذاغصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كذيبا مهيلا اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من